بسم الله الرحمن الرحيم إما أرسلنا نوحا إلى قومه ان أنذر قومك من قبل يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخذكم إلى اجل مسمى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 واستغشوا ديابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصغرت لهم إصرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان رفارا يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أمهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهم منورا وجعل الشمس فراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساقا لتسلكوا منها سهلا فجاجا قال نوح رب إنهم عقوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إِلَّا خسارا ومكروا مكرا صبارا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 قال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تدر يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دقل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزل الظالمين إلا تبارا